ذلك رب العالمين وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوا السائلين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 فَقَبَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَينَ وَأُوَحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَنَّ السَّمَاوَاتِ الْدُنْيا بِمَصَابِحَ وَحِفْظَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 قَالُوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَأَيِّ يَصْبِرُ فَأَنَّهُ مَثْوَلٌ لَهُمْ وَأَيِّ يَسْتَعْتَبُوْ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزِينُ لَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقٌّ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 نجعل هما تحت اقدامنا ليكونان من الاسفلين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 مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوق ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرائة مسه لا يقول أن لا يقولن أنها ذل وما أغن السات قائمة ولئر جعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبأ أن الذين كفعوا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليق وَإِذَا غَآَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُّؤْبٍ ۖ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 أَوَلَمْ يَكْفِبْ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ